Oh. لَنَعْلَمُنْ لَأُقَامَ يَدَيَّ كُمَا أَرْجُلَكُمْ مِن خِلَاقٍ ثُمَّ لَنُصْلِى وَتَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّ مَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبِّ Ordans se nu kont die Al-Qaeda <laughs> وَلَ قَلدَ أَنْ خَن أَلَ فيِيلَ بسِن وَنَ قُص مَِ ثمَمَ رَاتِ لا